ذكر أثناء الله العثمى بأذلتها عن أبي ريبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا تسعة وتسعون إثمى من حفظها دخل الجنة فإن الله وتر يحب الوتر أخرجوا البخاري ومسلم واللقص له الله الإله الحي القيوم قال تعالى الله لا إله إلا هو الحج القيوم الرب الرحمن الرحيم قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأمر ركوع فعطم فيه ربع السوجل أخرجه مسلم الملك القدوس السلام المحمد المعيم جبار المتكفر الخالق الفارئ المصور العديد الحكيم قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام المؤمن المهيم العبيد الجبار المتكفر سبحان الله عما يشكون هو الله الخالق الباري والمصور له الأثناء الحسناء تسبح له ما بالسماوات والأرض وهو العبيد الحكيم الأول الأخير الصائر الباطل قال تعالى هو الأول والآخر والطائر والباطل وهو لكل شيء عليم القفور الودود المجيد قال تعالى وهو القفور الودود للأرش المجيد الرزاق القوي المتين قال تعالى إن الله هو الرزاق للقوة المجيد فقال تعالى وهو القوي العزيز الخير الحافظ الحفير قال تعالى فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فقال تعالى إن ربي على كل شيء حفيظ العالم الزبيع المدعان قال تعالى عالم الخير وشهد الكبير المدعان المالك المليك المغدتر قال تعالى ذلك يوم الدين فقال تعالى في مقعد تبق نيد وليك مغدتر الأحس الصمد قال تعالى قل هو الله أحد الله اصمد فعن نبي يريدك الذي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أورد ولم يكن لي كفوا أحد أخرجوا البطاري الواعد القحار قال تعالى وهو الواعد القحار الولي الحميد قال تعالى وهو الوليد الحبيب المولى النصير قال تعالى فنعم المولى ونعم النصير الرقيب الشهيد قال تعالى فلما توفيتني كنت أنسى الرقيب عليهم فأنسى على كل شيء شهيد السميع الظفير قال تعالى إن الله هو السميع الظفير الحق المبين قال تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين اللطيف الخبير قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الغريب المجيد قال تعالى إن ربي غريب مجيد الكريم الأكرم قال تعالى يا أيها الله ما قرّك بربك الكريم وقال تعالى اقرأ وربك الأكرم العليم العظيم قال تعالى ولا يؤدوا حصهما وهو العليم العظيم الحكيب الوكيل قال تعالى فجادهم نيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فقالت تعالى وكفى بالله الحكيبا الشكور الحليب قال تعالى والله شكور حليم البر قال تعالى إنه هو البر الرحيم الشاكر قال تعالى فجار الله شاكرا عليما الوحاب قال تعالى أمعيدا قدائم رحمة ربك العزيز الوحاب القاهر قال تعالى وهو القاهر فوق عباده القفار قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز القفار التواب قال تعالى تدلقى آدم من ربه كلمات متاب عليه إنه هو الثواب الرحيم الفتاح قال تعالى وهو الفتاح العليم الرؤوف قال تعالى ولولا بضل الله عليكم ورحمته فأن الله رؤوف الرحيم النور قال تعالى الله نور السماوات والأرض المقيد قال تعالى فكان الله على كل شيء مغيث الوافع قال تعالى والله وافع عليم الوارد قال تعالى ونحن الواردون اللعلاء قال تعالى تبهت مربك اللعلاء المحيط قال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط العلم قال تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم شرهم وعيوهم وأن الله علام الغيوب المستعان قال تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصبون الهادي قال تعالى وإن الله لها للذين آمنوا إلى فراغ المستقيم الناصر قال تعالى فَلِلَّهُ مَوْلَاكُمَّ وَخَيُّ الْمَاصِدِينَ الخلاق قال تعالى إن ربك هو الخلاق العليم العفو قال تعالى إن الله كان عفوا قديرا الحاكم قال تعالى وَاسْتِيُعْ مَا يُوحَى إِلِيكَ وَاسْبِرْ حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين القني قال تعالى فَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ الكثير قال تعالى فَغَدْ جَعَزُّمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا فعلق الللاو البخاري رحمه الله في كتاب الحوالات بعد حديث ووصله أحمد عن أبيه ذي رضا بالله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وقال كفى بالله كفيلًا فهو حديث حسن الحي السبتير قال تعالى والله لا يستخي من الحق وعن يعلم يوميه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي ستير أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وهو حديث صحيح المسحر القابض الضافر الراجع أمانس بن مالك قال قال الناس يا رسول الله قال فشعر لنا فقال أسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله المسحر القابض الباقض الراجع وإني لا أرجو أن ألق الله وليس أأت منكم تطالبني بمطممة في ثم ولا مال حديث صحيح أخرج هو أبو داول وغيره المقدم مؤخر القديم عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند المقدم وعند المؤخر وعند على كل شيء خدير تخرج الفخاري المسلم السبوح عن آيشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعي وسيودي سبوح القدس تخرجه مسلم الرفيق عن آيشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في العمل كله أخرجه البخاري ومسلم الطيب عن أبي ريلة الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا ضيبا أخرجه مسلم الحكم عن أبي هاني إن يجيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله والحسن وإليه الحكم أخرجوا أبو داود والنتائي وهو حديث حسن الشافي عن آيشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بريد قاد أسف رب الناس أشفي وأنز الشافي أخرجوا والبخار ومسلم المعطي عن معاوية رضي الله عنها قال الله صلى الله عليه وسلم والله معطي وعم القاسم أخرجوا الزخاري والمسلم والنصر الزخاري الوث فالتليل حديث مبكوث في أول هذه الأسماء الطبيب عن أبي يمسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الطبيب أخرجه أبو داود وأحبد قالوا حديث صحيح الجميل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال أخرج من مسلم المنان عن عمد ابن مالك رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم فاجلا يقول اللهم إني أسلغ بأنك الحمد لا إله إلا أنه وحدك لا يديك لك المنان فقال لقد سأل الله بإسمه الأعطاء الذي سئل به أعطاء وإذا دعي به يجاب أخرجه ابن ماجه فارح حديث حسن السيد عن عد الله من الشيخي قال قل لا يا رسول الله أنت سيدنا فقال السيد الله سبارك وتعالك أخرجه ابو داود فارح حديث صحيح الزيد قال الإمام الضخري رحمه الله في كتاب التوحيد ويذكر عن جابر عن عبد الله بن ونيف قال سمع بن صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فينادهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الزياد ووصله أحمد في مثنده والحديث حسن وقد أثبت هذا الإبت إن القيم في نون يده انتهى الأول بحمد الله وفضله فهو مبادئ العقيدة والتوحيد